في مدارسة كتاب المهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير ولزن مع سورة النساء عند الآية الثالثة بعد الأربعين ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية نستمع بداية لي تلاوة الجزء أو الورد المقرر مدارسة ثم بعد ذلك نقرأ فيما يسر الله تعالى من تفسيرها نسأل الله التوفيق أو السدق تفضل الشيخ بعوبيد بالرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون حتى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 فَلَمْ تَجِدُ مَا فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَاهُ بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ غَفُورًا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 من الذين هادوا يحذفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا, وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظر ما كان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوى واقوى واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا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 أهدا من الذين آمنوا سبيله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيله هؤلاء لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا نعم تمام يا شيخ؟ أكمل أكمل أم يحصدون الناس <تصفيق>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 <سؤال> إن الله نعم من يعظكم به إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل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 هذه الآية لا سبب نزول، لا سبب نزول. قال هنا المصنف رواه عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت منا، فأخذت منا وحضرت الصلاة، فقدموني فقرت. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فنزلت هذه الآية طبعا هذا الخبر رواه أبو داود وترمذي والنسائي من طريق عطاء ابن السائب عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فنزلت هذه الآية وفي رواية أخرى عن ابي عبد الرحمن عن علي أن الذي قدموه وخلط في هذه الصورة عبد الرحمن بن عوف وهذه الرواية يختلف فيها على عطاء بن السايم على ثلاثه أوجه والرواية التي ساقها المصنف أولا هي الأصح أن الذي قدمه علي بن أبي قال وفي معنى قوله تعالى لا تقرب الصلاة قولا أحدهما لا تتعرضوا بالسكر في أوقات الصلاة والثاني لا تدخل في الصلاة في حال السكر. يعني الأولى أن الإنسان طبعا هذا قبل ما يأتي النهي المطلق فاشجنبوه. يقول لا تقرب فيكون النهي أنك لما تأتي مواقيت الصلاة فلا فلا تق فلا تقرب السكر. هذا على القول الأول. والقول الثاني أنه لا يتلبس بالسكر في الصلاة يعني يغشى الصلاة وهو سكران واضح؟ نعم وبعضهم ذكر أن المرد بمواطن الصلاة مواضع الصلاة هذا كان قال والأول أصح لأن السكران لا يعقل ما يخاطب به وفي معنى قوله وأنتم سكارا قولان أحدهما من الخمر وأنتم سكارة قولا أحدهما الخمر طبعا هذا قاله الجمهور أهل التفسير يعني والثاني من النوم قالوا الضحك في بعد قال وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة ثم نسخت بتحريم الخمر يعني الوارد في صورة الماهدة قولوا تعالى ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ولا جنبا ولا جنبا, ولا جنبا ويقوي هذا قول من قال آه آه <أه> أن مربيا مواضع الصلاة ونحو ذلك يعني حتى المساجد لأن الجنوب لا يقرب المزيد. ثم ذكر الشافعي رحمه الله قال ولا جنبا قال هنا الجنابة البعد واضح قال وفي تسمية الجنوب بهذا الاسم قولا أحدهما لمجانبة مائه محله والثاني لما يلزمه من اجتناب الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد قوله تعالى إلا عابري سبيل طبعا هنا لم يذكر معنى قوله تعالى لا تقربوا صلاة وانتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون يعني حتى يزول عنكم المراد به حتى يزول أثر السكر لأن السكر لا يعلم ما يقوله ولذلك من هنا ذهب جماعة من العلم أن الطلاقه لا يقع لماذا لأنه قالوا انتفى عنه القصد الفعل لا يعلم ما يقول وكان يفتي بهذا عثمان بن عفار رضي الله عنه فيما علقه البخاري وكذلك ابن عباس وقوم يعني قالوا طلاقه يقع طلاقه لأنه أدخل السكر على نفسه واضح هنا ونحمد روايتان الشاهد هنا حتى تعلم ما تقولون ولا جنوبا إلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل قال في قوله إلا عابري سبيل في قولان أحدهما أن المعنى لا تقرب الصلاة وأنتم جنوب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين للماء فتيمموا وصلوا قال وهذا المعنى مروي عن علي ومجايد الحكم وقتاده بن زيد مقاتل والثاني لا تقرب مواضع الصلاة وهي المساجد هذا الذي يذهب لي الشافعي وأنتم جنوب إلا مجتازين ولا تقعدوا وهذا المعنى مروي عن ابن مسعود وأنس بن مالك والحسن وسعيد بن المسيب وإكرمة وعطاء الخراساني والزهري وعمر بن دينار وبالضحى وأحمد والشافعي قالوا عن ابن عباس وسعيد بن جبير كالقولين فعلى القول الأول عابر السبيل المسافر وقربان الصلاة فعلها وعلى الثاني القول الثاني عابر السبيل المجتاز في المسجد وقربان الصلاة دخول المسجد الذي تفعل فيه تفعل فيه الصلاة فعلى هذا المعنى لا تقرب الصلاة على القول الاجتياز في المسجد أي لا تقرب موضعها أنقدر مضاف يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي لا تقربوا موضع الصلاة المسجد وأنتم سكارة في تقدير مضاف كذلك ولا جنبا أي ولا تقرب الصلاة وأنتم جنب أي موضع الصلاة وأنتم جنب إلا في حال السفر مجتازين يعني تجتازوا أي فيكون ولذلك ابن عباس في تفسير ابن حاتم قال هو المجتاز في المسجد ابن عباس عنه قولان قول بأن المراد به لا يقرب الصلاة بمعنى يتلبس بها وذلك القول مروي عند الطبري في تفسيره ومروح عن علي بن ابي طالب في تفسير النبي نبي والقول الثاني أن المراد موضع الصلاة طبعا المعنيان لا يتنافيا ما بينهم ما بينه اختلاف يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكراني موضعها والتلبس بها ولا جنوبا أي لا تدخل في الصلاة وانت جنوب إلا أن تكون مسافر غير واجد الماء في هذا إباحة تتيمم كما سيدي فهنا تتيمم أو تكون مجتاز في المسجد إذا اردنا الموضع فيكون هنا لا لا نهي عن شيئين نهي عن شيئين واضح نعم قربان الصلاة يعني التلبس بها وقربان موضعها إلا لمن كان عابرا في المسجد من جانب إلى جانب فهذا يباح له قال جل وعلا وإن كنتم مرضى طبعا نكمل هنا قال أي نعم وإن قوله تعالى وإن كنتم مرضى في سبب نزول هذا الكلام قولا هذه الآية يعني قال حدوم أن رجلا من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضا ولم يكن له خادم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فنزلت وإن كنتم مرضى أو على قال قاله مجاهد هذا ورده طبري من قول زيد والثاني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جراحات ففشت فيهم وابتلوا بالجنابه فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن كنتم مرضى الآية كلها, كلها أو كلها قالوا إبراهيم النخرعي وهذا رواه الطبري في تفسيره إذا وإن كنتم مرضى طبعا هنا المرض الذي يخاف معه التلف عند الفقهاء الذي يبح تيمه يخاف معه التلف كما جاء في تفسير النبي حاتم بن, بن عباس أو المرض الذي يشعر أنه لو استعمل الماء زاد ضرره أو يتأخر برؤه أو أن يكون ضعيفا عن الوصول أو آجزا عن الوصول إلى موضع الماء هذه كلها أسباب التيمم يعني نعم وإن كنتم مرضى أو على سفر نعم قوله نعم أو على سفر يعني في جوز تيمم لمن صدق عليه السفر هذا ماذا بالعامة العلم يقول السفر الذي يسافر الإنسان لو أن يقصر لو أن يتيمم فيه نعم قال أو جاء أحد منكم من الغائط قال أو بمعنى الو يعني وجاء أحد منكم لأن لو لم تكن كذلك لكان وجوب الطهار على المريض المسافر متعلق بالحدث والغائط المكان المطمئن من الأرض فكل يعني الحدث بمكانه وضع إذا أوجاه حد منكم من الغائط يعني العرب كانت تكني تكني يعني تعبر بالتوسع الخطاب الغائط هو المكان المنخفض من الأرض هذا المقصود به عرب في العربية لكن لما صارت العرب تقصده لقضاء الحاجة سمت الفعل باسم المحل لأن يصدر عن أعين الناس ونحو ذلك قال أو لامستم النساء طبعا القراءة الألف هي قراءة جماع من جماع بالألف أو لامستم كذلك أيضا في سورة ما إذا نظيرة نظيرة أو لامستم النساء وبعضهم قرأ أو لامستم النساء من السمع وغيرهم طبعا قالوا في المراد بالملامسة قولان أحدهما أنها الجماع قاله علي بن عباس الحسن ومجاهد وقتادا أو لامستم النساء يعني الجماع فيكون اللمس والملامسة والمسيس كله بمعنى الجماع وهذا ورد في القرآن في أغلب مواريده واضح لذلك وذكر ابن عباس هنا وتعرفونه القصة لما اختلف أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى اللمس في الآية فيقول سعيد بن جبير فقلت لابن عباس أننا اختلفنا أصحاب ابن عباس اختلفوا فالموالي من أصحابه اللي هما ليسوا عربا صليباً كانوا يقولون اللمس عنه أي لمس فيستغرق الجماع وما دونه من مقدمة كالقبلة والمباشرة والعرب من أصحابه قالوا هو الجماع فسأل سعيد بن جبير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له اختلف الموالي قالوا كذا قال مع أي الفريقين كنت قال كنت مع الموالي فقال ابن عباس غلبت العرب الموالي قال اللمس أو هنا اللمس الجماع ولكن الله يكني حي كريم يكني فالمراد به الجماع أي نعم هذا القول الأول في الآية القول الثاني أنها من الملامسة باليد يعني يستغرق الجماع وما دونه قاله ابن مسعود وابن عمر والشعبي وعبيدة وعطاء وبن سيلين والنخعي والنهدي والحكم يعني ابن عجيبة وحماد وضع ومرؤون عمر الخطاب أيضا فاتحه ذكره مرؤون عمر الخطاب في الموضع وضع وغيره أن المراد بالملامسة هنا يعني الجماع وما دونه واضح. وعلى هذا اختلفوا في مسألة معروفة في الفقه في مسألة اللمس هل اللمس المرأة بمدون بالقبلة وكذا يبطل الوضوء أم لا الآية. واضح. ونحن تكلمنا في من قبلنا الصحيح أنه إذا كان لمس بشهوة فهذا الذي يبطل الوضوء أما إذا كان من غير شهوة فلا يبطل الوضوء طيب قال الله عز وجل أولى النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا قال سبب نزولها أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لها فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس على ماء وليس معهم ماء فنزلت هذه الآية فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أوضح في مسألة وجوب أو مشروعية التيمم قالوا في رواية أخرى أخرجها البخاري مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ما فصلوا بغير وضوء وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم قال والتيمم في اللغة القصد وقد ذكرناه في قوله تعالى ولا تيمم الخبيث فأما الصعيد فهو التراب قاله علي وابن مسعود واضح تيمم في اللغة والقصد أما الصعيد هو التراب واضح خاصة هنا بالتراب أي نعم وقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار نعم ونذهبون بالصعيد إلى التراب خاصة وليس الصعيد معمم في كل ما صعد على الأرض ومسألة في خلاف بين الفقهاء والصواب هذا الذي ذكره هنا هو تفسير علي بن مسعود وضح أن الصعيد هو التراب خاصة وليس كل ما صعد على الأرض من طاهر كما ذهب بعضهم ومذهب مالك رحمه الله برؤل من عباس أيضا أن الصعيد كل ما صعد على الأرض لا الصعيد هنا خاص الترابي فقط قال فتيمموا صعيدا طيبا قال وفي الطيب قولا أحدهما أنه الطاهر والثاني الحلال قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في الوضوء يعني هذا في ذكر صفته قال وفيما يجب مسح من الأيدي ثلاثة أقوال احدها أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق روى عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربة للوجه والكفين أوضح. أصل الحديث الصحيحين قال بهذا قال سعيد بن المسيب وعطاء بن برباح رباح وعكر مولى ومالك ومكحول ومالك وأحمد وإسحاق قال والثاني أنه إلى حد المرفقين روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم فمسح ذراعيه. طبعا هذا الحديث لا يصح أوضح. حديث الواردة في هذا الباب كما قال أحمد منكرة وإذاك أحمد صنكر هذا الحديث في ذكر المرفقين في لزومهما قال والثالث أنه يجب المسح من الرؤوس الأنام إلى الآباط وهذا أيضا لا يصح وضح لأنه مخالف حديث عمار قال روى عمار بن ياسر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت الرخصة في المسح فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهنا وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباق نعم وهو وهذا قول الزهري نعم حديث عمار هذا روى أحمد في المسند وابو داود وحديث فيه ضعف وبعضهم ماذا قال قال هذا فعل عمار قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن حبان يوجه هذا التوجه طيب لكن المحفوظ أن التيمم إلى الكوعين حيث يقطع السر كما قال في القول الأول قال الله عز وجل نعم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أي أف عنكم وغفر لكم تقصيركم ورحمكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم أنذا فيه توسعة منه سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اختلفوا فيما نزلت على ثلاثة أقوى أحد أن نزلت في رفاعة ابن زيد بن التابوت والثاني نزلت في رجلين كان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لوايا ألسنتهما وعابه روية القولان على ابن عباس كما في تفسير الطبري والثالث أنها نزلت في اليهود قاله قتادة وفي النصيب الذي أُوتوه قولان أحدهما أنه علم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والثاني العلم بما في كتابهم دون العمل به يعني هم اوتوا نصيبا أصل النصيب الحظ اوتوا نصيبا من الكتاب واضح يعني اوتوا علما إما بالنبوة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضمن العلم الذي أُوتوا قال قوله تعالى يشترون الضلالة والمعنى يشترون الضلالة بالهدى يشترون الضلالة بالهدى قالوا في معنىاشترائهم الضلالة أربعة أقوال أحد أنه استبدالهم الضلالة بالإيمان قاله أبو صالح بن عباس والثاني أنه استبدالهم التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهوره بإيمانهم به قبل ظهوره قالوا مقاتل والثالث أنه إيذارهم التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الرشوة وثبوت الرئاسه لهم والرابع أنه اعطائهم احقارهم أموالهم على ما يصنعونه من التكريم بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا هم يشترون الضلالة. أصل اصل اشتراف كلام العرب هو والاستبدال هو الاستبدال يعني اليهود استبدلوا الضلال اللي هي البقاء على اليهوديه المحرفه التي صاغوها بايديهم كما قال قتادة شد لم يشرعها الله ولم ياتي بها نبي بعد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقوا عليها ويريدون أن تظل السبيل يعني يريدون من أهل الإيمان أن يضلوا السبيل أي السبيل الإسلام يعني سبيل الإسلام لذلك قال هنا قوله تعالى ويريدون أن تظل السبيل خطاب للمؤمنين والمراد بالسبيل طريق الهدى قوله تعالى والله أعلم وأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصرا قال والله أعلم وأعدائكم سبحانه وتعالى يقول فهو يعلمكم ما هم عليه فلا تصفى وهم اليهود وكفى بالله وليا لكم فمن كان وليه الله لم يضره عدوه قال ولي ناصر نعم وأصله من الولي وهو القرب والنصير فعيل بمعنى فاعل يعني ناصر قوله تعالى من الذين هادوا من الذين هادوا يحرفون الكلمه عما وضعي ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعي نليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وعطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا قال قولوا تعالى من الذين هادوا قال مقاتل نزلت في رفاعة ابن زيد ومالك بن الضيف وكعب بن أسيد وكلهم يهود وكلهم يهود صلى الله عليه وسلم قال فأما التحريف من الذين هادوا يحرفون قال فأما التحريف فهو التغيير نعم فهو التغيير طبعا الوارد عند ابن نبي حاتف في حديث ابن عباس قال أنهم يتأولونه على غير تأويله ويحرفون حدود الله في التوراة هذا الوارد في التسير النبي حاتم وهذا التحريف هو أصله الإيمان والإزالة بأنهم يفسرونها تفسيرات تناقض المنزلة من عند الله تعالى تعمدون ذلك يعني أن عن معانيها التي أنزلها الله تعالى نعم قال وفي معنى تحريفهم الكلم قولا أحدهم أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه قاله ابن عباس والثاني أنه تبديلهم التوراة قاله مجاهد قولوا تعالى عن مواضعه أي عن أماكنه ووجوهه نعم حرفون الكلمة عن مواضعه أي قال هنا عن أماكنه ووجوهه صلى الله عليه وسلم ونعفه قال مجاهد في, في معنى قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضيع قال تبديل اليهود التوراة ويقولون سمعنا وعصينا نعم سبحان الله قولوا تعالى ويقولون سمعنا وعصينا قال مجايد سمعنا لقولك وعصينا أمرك قوله تعالى واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع قال فيه قولا أحدهم أن معناه اسمع لا سمعت يعني من باب أنه يدعو عليه اسمع لا سمعت قال ابن عباس ابن زيد والثاني أن معناه اسمع غير مقبول ما تقول أو اسمع غير مقبول ما تقول يعني نسمعك بالأذن ولا نقبلك قاله الحسن مجاهد قاله قد تقدم في البقرة معنى راعنا وراعنا تقدم معنا في سورة البقرة قوله تعالى ليّا بألسنتهم قال قتادا لي تحريك ألسنتهم بذلك كما في عبد الرزاق واضح لي بألسنتهم يعني خلافا يلون به ألسنتهم يعني وقال ابن عباس لي بألسنتهم وطعنا في الدين يعني يطعنون في الدين لأنهم قالوا لو كان نبيا لعلم أننا نسبوه فكان طعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا قولك يعني واطعنا أمرك لكان خيرا لهم قال ابن عباس لكان خيرا لهم مما بدلوا وأقوم أي أعدل مما غير ولكن لعنهم الله بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنون إلا قليلا قال فلا يؤمن منهم إلا قليل وهم عبد الله بن السلام قال فيه قولان أحدهما فلا يؤمن منه إلا قليل وهم عبد الله بن سلام ومن تبعه قال ابن عباس والثاني فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا يعني رجع أصل الإيمان يعني قاله قتادا قال مقاتل وهو اعتقادهم أن الله خلقا ورزقا يعني ليس لهم من الإيمان إلا حظا ربوبية الذي لا ينفع وحده مع وجود المخالفة في الألوهية والاتباع فلا يؤمنون إلا قليلا قوله تعالى يا أيها الذين, الذين أوتوا الكتابة آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا قال قولوا تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتابة آمنوا بما نزلنا سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قوما من أحبار اليهود منهم عبد الله بن سوريا وكعب بن أسد إلى الإسلام طبعًا هذا رؤساء اليهود ومن أعلم الناس بالتوراة في جزيرة العرب واضح قال وقال لهم إنكم لا تعلمون أن الذي جئت به حق فقالوا ما نعرف ذلك فنزلت هذه الآية هذا قول في عباس رضي الله عنهما هذا في تفسير الطبري وغيره قال وفي الذين اوتوا الكتاب قولا احدهم انهم اليهود قال الجمهور وعلى الأول يكون والثاني اليهود والنصارى وعلى الاول يكون الكتاب التوراه يعني خطاب الكتاب هنا امنوا يا الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا الكتاب يعني التوراه يعني الالف والنون للعهد هنا لانه خطاب اليهود اوت الكتاب يعني اوتوا التوراه وعلى الثاني توراته والانجيل والمراد بما نزلنا من وقد سبق في البقره بيان تصديقي لما معه واضح آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها قال في طمس الوجوه ثلاثة أقوى أحدهما أو أحدها أنه إعناء العيون قال ابن عباس وقد هذا والضحك والثاني أنه طمس ما فيها من عين وأنف أو طمس ما فيها من عين وأنف وحاجب وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والثالث أنه ردها عن طريق الهدى ولهذا المعنى ذهب الحسن ومجاهد والضحاك والسدي وقال مقاتل من قبل أن نطمس وجوها أن نحول الملة عن الهدى والبصيرة هذا بتسيري فعلى هذا القول ذكر الوجه قال هنا مجازا يعني يكون توسعا فالوجه بمعنى الوجه يكون يعني وجهتكم يعني ملتكم والمراد البصيرة هو القلوب وعلى القولين الذين قبله يكون المراد بالوجه المعروف يكون المراد بالوجه المعروف يعني في ذكر الطمسنا أصل الطمس هو حقيقة استئصال الشيء واستئصال أثره لذلك ربنا يقول فإذا النجوم طمست يعني محيت ذهب أثرها وربنا يقول في دعاء نبي الله موسى على فرعون على موسى الصلاة والسلام ربنا طمس على أموالهم يعني أهلك أزلها أزل أثرها ولو نشاء طمسنا على أعينهم إلى غير ذلك. فأكثر التفسير السلفية الواردة أن الطمس هنا للوجه حقيقة، الوجه المعروف يعني. فيكون فنردها على أدبارها، يعني نردها نجعل قف نجعلها قفاء، أي نذهب بأثر الوجه المعروف حتى يصير على هيئة القفاء هذا الطمس يعني. يعني رددها إلى موضع القفاء والقفاء إلى موضعها. صلى الله العافية. وهذا كان يقول أبي عباس وتفسر الصواب. ويدل على هذا المعنى أن كأب الأحبار رحمه الله تعالى لما سمع قارئ قبل إسلامه لما سمع هذه الآية واحدة قرأ فيها قال جعلت أتحسس على وجهي يعني فاهم من الظاهر لما سمع وكان جالس وكان في سفر فسمع قارئ أن يقرأ يا أيها الذين أوتوا الكتابة آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت قال اجعلت اتحسس على وجه هذا يدل على انه فاهم الظاهر يعني. الله اكبر يقول في قولي تعالى فنردها على ادبالي خمسة اقوال احدها نصيرها في الاقفاء ونجعل عيونها في الاقفاء وهذا قول ابن عباس وعطية وقتادة والثاني نصيرها كالاقفاء ليس فيها فم ولا حاجب ولا عين وهذا قول قوم والثالث نجعل الوجه منبة للشعر كالقرود والرابع ننفيها مدبرة عن ديارها ومواضعها وإذا نحو هذا ذهب ابن زيد قال ابن جرير فيكون المعنى من قبل أن نطمس من التي هم فيها وناحيتهم التي هم بها نزول فنردها على أدبارها من حيث جاءوا بديا من الشام يعني نفي الموضع هنا يريد والخامس نردها في الضلالة يعني يكون الوجه بمعنى الوجه يعني الملة ما هداك الله ترجع إلى الضلاله وهذا قول الحسن ومجيد الضحاق وسد المقاتل قول القول الصواب أن الوجه المعروف يعني يطمس الوجه المعروف نسأل الله العافية والسلامة. هذه من العقوبات الله تعالى لمن يعلم الحق ويشهده. هني هني وعيد نافذ. صلى الله عفته وسلامته لمن يعلم الحق ويشهده. أنه من عقوبات ذلك أن يطمس وجهه. عفان الله وياكم. قول تعالى أونلعنهم. آه يقول يعوده إلى أصحاب الوجه أونلعنهم كما لعن أصحاب السبت واللعن من الله على ظاهره لا تقول الطرد من رحمتي الله نبهت على هذا كثيرا لأنه يشيع في الكتب المتأخرة وهذا من تأويلات الجهمية من الخفية التي قد تخفى على بعض الناس أن من إرادات الجهمية لعن أثره الخروج من رحمتي لا الله لكن حقيقته حقيقي بسمى أن الله يثني كذلك يلعن سبحانه من يستحق ذلك وهو لا يسأل ما يفعل جل جلاله ولذا قال يقول أو نلعنهم طبعا أثار هذه اللعنة يقول هنا وفي معنى لعنة اصحاب السبت قولان أهدوما مسخهم قردة نعم طبعا أنهم مسخهم قردة وخنزير نعم قالوا الحسن وقتاد ومقاتل والثاني أنه اللعن المعروف أن يقع عليهم اللعن قولوا تعالى وكان أمر الله مفعولا قال ابن جرير الأمر هنا بمعنى المأمور سمي باسم الأمر لحدوثه عنه الله وكان أمر الله لأن الله أمر به فمأموره يقع كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسم عظيما قولوا تعالى إن الله لا يغفر أيُّ شرك به. قال ابن عمر لما نزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. قالوا يا رسول الله والشرك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت هذه الآية هذا تفسير الرواه سب بنزور الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره. قال وقد سبق معنى الإشراك والمراد من الآية لا يغفر لمشرك مات على شركه إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لمن مات على الشرك هذا المراد به ولذلك جاء عند أبي يعلى في المسند وغيره بإسناد لا بأس به صالح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال صلى الله عليه وسلم إني دخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال ابن عمر فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا وفي رواية وأرجعنا الأمور إلى الله وهذا يبيلك أن الصحابة الذي أرجعوه أي فوضوه إلى الله هو الكبائر مدوم الشرك اما الشرك نفسه فبقي على الاصل انهم يشهدون به لمن مات عليه انه في النار وفي قوله تعالى لمن يشاء آه وفي قوله تعالى لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحان الله قال نعمة عظيمة ولذلك مر كلام أن هذه من آيات قال نعمة عظيمة من وجهين أحد هو أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب وإن مات مصرا لا يجذر له النار وإن مات مصرا هذا الأصل والثاني أن تعليقه المشي في نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على خوف وطمع نعم حتى يجمع الخوف والرجاء فلا يغتر أحد ولا يتكل أحد ولذلك كان الزهري رحمه الله لما يروي حديث المحرك نفسه وحديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقط كلبا بموقها فشكر الله لها فغفر الله لها يروي معه حديث المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا تركتها أن تأكل من خشاش الأرض ثم يقول الزهري حتى لا يغتر أحد ولا يتكل أحد كما في كتاب التوبة من صعيح مسلم يقول حتى لا يغتر أحد ولا يتكل أحد بد يكون واعت خوف وطمع طيب الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيم نعم نعم هذا اصل الشرك واعظم افتراء على الاطلاق قولوا تعالى الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله قولوا تعالى الم ترى الى الذين يزكون انفسهم سبب نزولها أن مرحب ابن زيد وبحري ابن عون وهما من اليهود أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهما ومعهما طائبة من اليهود فقالوا يا محمد هل على هؤلاء من ذنب قال لا قالوا والله ما نحن إلا كهيئتهم ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس طبعا ذكرهم في تفسيره. ولم يسنده وفي قوله تعالى ألم ترى قولا احدوما ألم تخبر والثاني ألم تعلم وفي الذين يزكون انفسهم قولا احدوما اليهود على ما ذكرنا عن ابن عباس وبه قال مجيد ومقا وقتاد ومقاتي والثاني انهم اليهود والنصارى وبه قال الحسن بن زيد ومعنى يزكون انفسهم يزعمون انهم أذكياء يقال زكى الشيء اذا نما في الصلاح نعم يزكون أنفسهم قال وفي الذي زكوا به أنفسهم أربعة أقوال أحدها أنهم برأوا أنفسهم من الذنوب هذا لذلك مرجع لذلك قال السلف المرجع يهود القبلة لأنهم شابوا اليهود فيما قالاتهم من هذه المرجع يقول أنه مؤمن كامل الإمام وما كان من ذنب فهو يغفر فقال برأوا أنفسهم من الذنوب رواه صالح بن عباس والثاني أن اليهود قالوا إن أبناءنا الذين ماتوا يزكوننا عند الله ويشفعون لنا رواه عطية بن عباس والثالث أن اليهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيأمونهم يزعمون أنهم لا ذنوب لهم هذا قول عكرمة مجاهد وابي مالك والرابع أن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه شوف التزكية وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وهذا قول الحسن وقتال قوله تعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا أن يجعله ذاتيا ولا يظلم أحدا مقدار فتيل قال ابن جرير وأصل الفتيل المفتول صرف عن مفعول إلى فعيل وفي الفتيل قولان أحدهم أنهما ما يكون في شق النوات نوات التمر الرواه عكر مع ابن عباس وبيه قال مجيد وعطى بن رباح والضحاك وقتال وعطية وابن زيد ومقاتل وأبو عبيدة والثاني أنه ما يخرج من بين الأصابع من الوسخ إذا دولكنا رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال سعيد بن جبير وابو مالك والسدي قال انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسم مبينا قوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب طبعا هذا فيه تعجب يعني الله عز وجل يبيل عجبه سبحانه افتراء هؤلاء الكذب كيف هنا تعجبية هذا أسلوب معروفة للعرب والله عز وجل يعجب عجبا يليق به تبارك وبحمده جل جلاله انظر كيف يفترون على الله الكذب استعظاما لما فعلوا لا إله إلا الله يفترون افتراء عظيم الافتراء هو الاختلاق اختلاق الكذب نعم. وكفى به إثما مبين أي تعظيم الذنب هذا قال المصنف أنظر كيف يفترون على الله الكذب وهو قول نحن أبناء الله وأحباءه وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقولهم لا ذنب لنا ونحن ذلك بما كذبوا فيه وكفى به أي وحسبهم بقيلهم الكذبة إثما مبين يبين كذبهم لسامعيه طبعا الآية معنى طريقتي في هذا التفسير أنني أقرأ اختصارات وأعطي فوادر لكن ما أبقى مع التفسير الاعتقاد هو الأوسع شوي لكن الذي فيها فائدة مهمة جدا القرآن تدبر يبيلك أن الرجل لو كان عند نفسه معتقدا صحة الشيء وفي الشرع هذا الاعتقاد إثم فإنه يرتب عليه الإثم ولو كان يعتقد صحة ما يقول لأن اليهود عوامهم وقلدهم ما كانوا يظنوا أنه هذا كذب على الله بالأكس يظنوا هذا ديانة ودين لكن الله عز وجل حكم أنه هذا كذب وافتراع عليه بل قل انظر عجبا كيف يفترون على الله الكريم انظر يا أيها الرسول يا أيها المخاطب كل من يسمع القرآن انظر تأمل تدبر كيف يفترون على الله الكريم فهذا عجب وكثابه إثما مبينة انك تكذب على الله تقول ذنوب مغفورة كذا كذا هم كفار نحن وابناء الله وحباءه لا يدخل جنة الا من كان هدى ونصارى فكل من كان عنده اعتقاد كفري يحسب أنه على هدى لا ينفعه ذلك يعني هو يسمونه في زمان المتأول يعني يهود هنا كان عندهم متأول لا يفعلون ذلك عن عمد عين نتكلم عن المقلدين والأميين والأذيان كانوا يفعلون ذلك على سبيل أن هذا الدين وأن هذا الذي شرعه الله ويرضاه الله لكن ربنا جل وعلا حمله جميعا الإسم والكبر وهنا يدخل ما يدخل حتى تفهمها مليح الجاحل كيف يدخل على الإعذار والجاحذ قال نحن إذا تأمنا في المقلدة من اليهود والنصارى هؤلاء يبله ما يفهمون الحجة فبالتالي نشهد عليهم بالكفر في الدنيا لكن لا أجزم لهم بالنار في الآخرة هذا بدخل الجاحد الجاحد ما الجاحد. للجاحذ هو الجاحذ لما نأتيه تطبيقا على هذه معنى الآية يعني فهو عنده فكرة أنه الآن الحبر يفهم أنه حرف الكتابية دي كما قال ربنا يحرفون الكلمة عن مواضعه الحبر يفهم يفهم أن هذا التحريف ويفهم أن ما عند محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله هو الحق وذلك ربنا قال أفتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم إذن فريق هذا العلماء يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموا الحق عقلوا أنه هذا الحق فهذا التحريف عمد عين وهذه الزندقة يعني واحد يعرف الحق ويتعمد تحريفه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إلى قالوا إذا لقوا الذين آمنوا بعد ماذا قال ربنا مباشرة ومنهم أميون هذا فريق آخر اذا هما فريقاء الأول الرؤساء الأئمة الكفر فيهم احبار الرؤساء هذولا يحرفون بعلم من بعد ما عقلوا وفي ناس آخرين منهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا امانيه إلا قراءة إلا ظنون ما عنده تحقيق المعنى ما يفهم يقلد قالوا إذاك ربنا قال لا يعلمون الكتابة إلا أمانية وإنهم إلا يظنون إذن هم فريقا الجاهز جاء إلى الفريق الأميين هو فريق الكثير في اليهود العوار والنصارى والكثير. هذا القوم قال ما عنده كتاب ولا عنده وسائل الاستدلال ولا عندهم إدراك للفارق بين الحجة الحق والباطل. فهؤلاء نشهدوا علم بالكفر في الدنيا اسمه أما في الآخرة، ها العبرة اللي قال عليها الشهر ساني في الميل والنحل، فالعالم محجوج والجاهل معذور في الآخرة، تقبل؟ في الآخرة. طيب هذا الجاهل ليش معذور؟ قال معذور بالتقليد، لأنه ما عنده وسائل استدلال كشاف الحق. هذا القول عده المعجزة قبل غيرهم ضلالا وانحرافا عن الدين. وصدق ولذلك جعدوا هذا شذوذ من الرجح. فأجاب هل هي حقيقة مقال الجحث المقلد؟ هو بعض مقالك يقول أنه اللي بتكافوا الأقوال كلها صواب تصويب كل من قال الحق لا هو لا يقوم تصويب أقوى. الجحث نفسه عنده رد على اليهود النصار وعنده رسائل في الرد على الرافضة ويعتقد بالعكس الجحث لا كلام بتكفير غيره واللي كفر هذا لا يعتقد تكافؤ الأدلة تكافؤ الأدلة يعني أن الأقوال كلها صحيح لأن تبع للاعتقاد. لا يقول بتكافؤ الأدلة من هذا الوجه. الجاعد يقول الاستدلال في المقلدين ضعيف. وأنه ما عندهم تلك الأدوات التي يستدلون بها على اكتشاف الحق وبيانه وبالتالي في الآخرة معذورين هذا القول الذي يقوله الجهل هو الذي يطبق اليوم لكن يطبق على على علماء الزنادقة يعني لا يطبق على القول الذي لا علماء قرأوا القرآن وفسروه والحديث وشرحوه ودرسوا الفقه وكذا يطبق عليهم هذه الأصول كلها أنه معذور في الدنيا والآخرة وأنه يبقى إمام مع وجود الخرق العقد العظيم فإن تلع إشكال لذلك ذربوا على من نظرية وفكرة في اصل الإعذار ثم قال ربنا تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا قال تعالى الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب هذا استن تعجب ايضا معروف عند العرب يعني هذا تعجيب من حالهم بعد التعجيب الاول وهم اليهود واضح يبين لك عظم ما فعلوا قال المصنف في سبب نزولها اربعه اقوال احدها ان جماعه من اليهود قدموا على قريش فسالوهم اديننا خير ام دين محمد فقال اليهود بلدي لكم، فنزلت هذه الآية هذا قول من عباس نعم هذا طبعا قول في الكبرى وغيره، أم في تفسير طبر ابن بحاج، والثاني أن كعب بن الأشرف وحويه ابن اخطب قديما مكة، فقالت لهما قريش ان خير أن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أنجم فنزلت هذه الآية هذا قول عكرمة في رواية عند عبد الرزاق في التفسير، وابن بحاج ما وقال قتد نزلت في كعب وحيي ورجلين, ورجلين آخرين من بني النظير قالوا لقريش أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم هذا في ما رواه ابن شبه في أخبار المدينة وفي تفسير النبي حاتم أيضا والثالث أنك أن كعب بن الأشرف وهو الذي قال لكفار قريش أنتم أهدا من محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وهذا قول مجايد والسدي وعكرمه في رواية والرابع أن حلي بن أخطب قال للمشركين نحن وإياكم خير من محمد فنزلت هذه الآية هذا قول ذنزيل أوه في تفسير الطبري إذن والمراد بالمذكورين في هذه الآية قال اليهود إذن هذول جاءوا إلى عباد الاوثان وهذول عباد الأوثان سالوه واضح أينا أفضل نحن أو محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم أنتم أفضل على سبيل المداهنة لا على سبيل الاعتقاد هو يعلم في باطنه أن النبي أفضل منهم، لأنه عباد أوثار مشركين ويعلم في باطنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به الحق هذا يعرفه الذين آتيناهم الكتاب لابد تجمع الآيات حتى تفهم هو يعرف في باطنه النبي أفضل الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبنائهم لكنه من باب المداهنه لانه يريدون قريش يقاتل معهم وارادوا الدنيا وارادوا أنهم يتحالفوا معهم فضلوا المشركين على المسلمين أو فضلوا دين المشركين على دين المسلمين ماذا نستفيد من هذا؟ هذا ينفرضكم في التفسير الاعتقادي هذه الفوائد التفصيلية تستفيد من هذا فائدة مهمة جدا أن من أظهر الموافقه لكفر المشركين كفر ولو كان اعتقاده على خياب ذلك شوف الأصل هذا مهم نوزئنا فيه وننازع وأن الرب فيك على تعظيم القرآن والتدبر بالآثار ما الذي تستفيده؟ أنه واحد لو أظهر للمشركين الكفر هم الآن المشركين يفضلوا دينهم على النبي عليه الصلاة والسلام لذلك في بعض الروايات قالوا نحن نطعم الحجيج ونفك العاني ونطعم الجوار وكذا, وكذا وكذا أما محمد صلى الله عليه وسلم فرجل كذا وكذا كذا من كلامهم يعني لا آجرهم الله فهم أو في بعض الروايات موجودة في السيرة ابن إسحاق قال ما انتم وما محمد صيفوا لنا حالكم وحاله فهم يعرف كعب بن الاشرف أن النبي أفضل صلى الله عليه وسلم لكنه مداهنا إظهار الموافقه ليريد الدنيا لكن في الباطن يعني هنا فيما للسنة وهذا التأصيل للسنة أن من يظهر الموافقه للكافر على كفره سواء موافقة قول أو عمل موافقة القول باللسان كما هنا يسألون من أفضل يقولون انت أفضل وفي قلبه يعلم أن النبي أفضل صلى الله عليه وسلم كاثرة هل ينفعه بطينه ولا ينفعه قل طيب يعلم في الباطن كذا لا يسمع ذلك أو بالعمل يعني واحد قرر طيب اسجد معنا الصنم وقيل سجد معه في بعض السير اسجد معنا الصنم فسجد معه وهو يعلم في باطنه أن سجود الاصنام كفر وأنه شرك وأنه دين المشركين وخلت صاحبه في النار لكن سجد للدنيا بالعمل وفقهم بالعمل ولا تعال أحضر معنا قداس في الكنيسة يجلس عيسى بن الله عيسى ارتفع عيسى قتل عيسى كذا يا هو جالس ويعلم أن هذا الشرك وأن هذا القفر وأنه عيسى مصوريب هو معه في, في القداس لكن يفعلها مجاملة كما كان يفعل جماعة الإخوان يقول لك من باب الوحدة الوطنية من باب حتى الأمم المتحدة لما ترانا جالسين في الكنيسة مع النصارى يقولون هؤلاء لا يريدون تهديد النصارى نريد نوصل رسالة للعالم نعم نعلم النصارى كفار لكن هذه رسالة للعالم يترخصون في ذلك ويجلس في القدس محمد مرسي فلان إلا كثير يجلس بل بعضهم خرج قال في بيت من بيوت الله تخيل فهذه المجاملات ومثل ما وضع واحد ماذا قال يجامل في البوذيين قال لك أنا جاملت البوذيين لكي لا يقتلوا إخواننا في في في أيام ما كانوا يحرق يحرقونهم قال حتى لا يقتلهم فقال لهم البوذية دين الرحمة غير المتناهية شو شو شو وهي بسماحتها وكاد أن يقول الناس عتاني يقول البوذية <تصفيق> هذه المجاملات حتى لو صدرت من إنسان يعرف أن هذا كفر وأنه يدخل صاحبه النار هذا كافر بالله العظيم خارج عن دين الإسلام ومارق عنه المطلق تفهم الموضوع لنا إذا الأصل ما هو اللي أنه إذا أنهرت الموافقه تكفر هذه هذه قطعت فيها أشواط بفضل الله ونقنع في الناس ونفهمهم يا جماعة الخير هذه عقيدة المرجع الغلات إنياك أنك تعتقد يوم واحد يطالب بتحكيم حكم كفرية كل راو في باطني يعلم بطلانها هذه ما يستقيم على عقيدة يا للسنة يا إلا المكره بشرطه إلا المكره بشرط أما الرجل اختياره لا إجبار عليه ولا إكره وقع بالفعل تحقق لا توهما ولكن من باب المداهنة من باب المال من الشحب الوطن من بالمال المال كذا كذا قال لهم أنتم على حق توراكم ما شاء الله قل. قال يدخل بجهنة مبيص المصير إذا لم يتم من ذلك وهذا أصل مهم لذلك ربنا قال جل جلاله ويقولون للذين يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون طبعا قالوا في الجبت وفي الجبت سابعة أقوى في الجبت المذكور هنا في الآية. وصلى صلوا. أحدهما السحر، نعم واليهود آل السحر تقدم معنا هذا صور البقرة. قاله عمر بن الخطاب ومجيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجيد الشعبي والثاني الأصنام يؤمنون بالجبت ومؤمنون بالأصنام. روى عطية بن عباس وقال عكر ما جبت صنم. طيب وكيف يؤمن بالأصنام هالك عبد الأشرف يعبد الأصنام هو صوم طروح يهود يعبدون الأصنام هاي هي معا وكيف عبد الأصنام وقال لك ألم ترى اقرأ الآية معي مركز معي ولا رك نايم ولا وش قصتك أنت ركز هذا القرآن يا شيخ ثوير القرآن ففي علم الأولين والآخرين ربنا قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني كلامها الكتاب ليس المشركين يؤمنون بالجبت عكر ما أبو بن عباس يقول الأصنام يؤمنون بالأصنام. كيف يؤمن بالأصنام ماو كيف مؤمن هو بالاصنام هل اليهود يعبدون الاصنام دينهم؟ لا اليهود حتى في التحريف لا يؤمنون بالاصنام لما اظهر الموافقه على الاصنام ركزت القضيه وين لما اظهر الموافقه على دين الاصنام حتى وان لم يعبدوا الاصنام انجم مؤمن بالاصنام على مثل ما يجيك واحد يدعو لحريه الاديان يدعو له لوحدة الاديان يدعو أي دين كفري ها وهو يعتقد بطلانه لكن يمدحه أصل الدين الكبرى يمدحه ويحسنه ويصححه هذا قائل بالقول يس يسمى مؤمنا بالأصنى فبنت تضيع لذاك القرآن يعطيك الحقائق هو ممكن عند نفسه يقول لا نعوذ بالله أنا ما أمد بالأصنى قل لا تأتؤمن أصنى قل هذا ما عندي هذا من ديني لكن تمدحه مثل بعض الناس يقول كنائس حرية اعتقاد اظهار الصلبان هذه حرية كلما حر في اعتقاطي حتى وإن لم تعبد الصليب أنت مؤمن به الآن صدق خطيرة هذه ترى والله هذه اعتقادات خطيرة تسري بين أدعياء الإسلام بل العلم والشرع والدعوة إليه مرات هو يقول لك لحابب يلبس صريب يلبس ولحابب كذا ما عندي إشكال وكله مع كله يعيش حلو يعني فهذه دعوة يعني لتحسين الشرك أنت تصير مشرك أوه صار مشكل كذا واحد يسأله على أمور الشرك وكذا قلنا هذه حرية اعتقاد وحرية ممارسة وما ومن نضيق على أحد في إلحاده ولا لا أحد في في شركه ولا لا أحد في لبرالية ولا لا أحد في فكره والفكر نقصد بالكفر ومعارضة الدين والجهار بمع عداوة الإسلام كل لا نضيق على أحد طب ما ضيق على أحد طيب والموضوع كيف قلنا كل كل واحد يحسب والله نحن في الدنيا الدين لله والوطن للجميع دين لله والوطن للجميع هذه العبارة الكفرية يعني الوطن يسعى إلغاء الولاء الوراء طيب قالوا الثالث حويي بن أخطب ناس هو روابنبي طلح على ابن عباس والرابع كعب الأشرف رواه الضحك ابن عباس وليس المجايد والخامس الكاهن روى عن ابن عباس وبيقال ابن سيرين ومكحول والسادس الشيطان قاله سعيد بن جبير في رواية وقتهد السدي والسابع الساحر قاله ابو العلية وابن زيد وروى ابو بشر عن سعيد بن جبير قال الجبت الساحر بليسان الحبشاء وفي المراد بالطاغوت ها هنا ستة أقوى لماذا قالها هنا؟ لأنه استعمل في ثمان مواضع في مواضيع تخصص بحسب السياق ورد يعني من معاني. قال حدوى الشيطان طبعا هذا أصل قال عمر الخطاب رضي الله عنه ومجاهد في روايه الشعبي وابن زيد والثاني أنه اسم للذين يكونون بين يدي الأصنام يعبرون عنها ليضلوا الناس رواه العوفي على ابن عباس طبعا هذول المترجمين عن الأصنام هم ينزدوا أنفسهم منزلة الأصنام صنم قال عبده صنم قال اذبعه وهكذا وذاكم يعبدون من دون الله والثالث كعب بن الأشرف رواه ابن طلحان ابن عباس وبيقال الضحاك والرابع الكاهن و الكعب اشرف توقف هنا يعني الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبتي وكعب بن الاشرف التفسير يعني كيف يؤمن كعب بن الاشرف أو كيف يقول خالق هاي جمعة خير كيف يؤمن واحد كعب بن الاشرف انا مره سالت هذه الاسئله كثيرا لاولاد مرجع كيف واحد يؤمن كعب بن الاشرف هل آمنوا امنوا كعب بن اشرف خلقه من دون الله انه رزقه من دون الله انهم سجدوا له انهم اطافوا به ذبحوا لعنده ولا آمنوا به هي الآية تأخذ أربان وأربابا يعني يحل لهم الحرام فيحل ويحرم عليهم الحرام الحلا يحرم الحلال فيحل فيحرم منه هي الطاعة في الكفر حسنتهم هي الطاعة في الكفر فهذه مهمة جدا يعني الآن مؤمن بكع مشروع كطاجوج إنه إذا طاع في الكفر نصب له وأصل الطاعة والرضا هو الموافق في الكفر خلاص هذا يصير مؤمن به بعدين ماذا يقول قل والخامس الكاهن روي عن ابن عباس وبيه قال ابن سيرين مكهور والساس الشيطان قاله سعيد بن جبير في رواية وقتاده اعفوا في الطاغوج بعد يقول الرابع الكاهن وبيه قال سعيد بن جبير وابو العالية وقتاده والسدي والضحاك والخامس أنه الصنم قالوا اكلمان يعني صار نفس ما قلنا يؤمنون الصنم يعني يظهرون موافقة عليه وقال الجبت والطاغوج صنمان والثالث الساحر رو يعني ابن عباس وابن سيرين ومكهول فهذه الأقوال تدل على أنهما اسمان لمسميين قال وقال اللغويون اهل اللغة يعني كل معبود من دون الله من حجر أو صورة أو شيطان فهو جبتم وطاهوت قوله تعالى ويقولون للذين كفروا يعني لمشرك قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه طريقا في الديانة والاعتقاد لا اله الا الله قال اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا املهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا قولوا تعالى املهم نصيب من الملك اولئك الذين لعنهم الله تقدم معنى اللعن ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا شوف العقوبه هذه قال ثم أم قال املهم نصيب من الملك قال هذا استفهام معناه الإنكار والتقدير ليس لهم نصيب من الملك هذا تفسير مجاهد عن ابن بحاجم ليس لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقرا قال جواب لجزاء المغمر يعني ولا ان كان لهم نصيب لا يؤتون الناس نقرا وفي النقير اربعه اقوال احدوها ان النقطه التي في ظهر النوات رواه نبي طرح ابن عباس وقال مجاهد وعطارن برباح وقد شده الضحاك وسد بن زيد ومقاتل والثالث أنه القشر الذي يكون في وسط النواة رواه التيمي عن ابن عباس وروي عن مجاهد أنه الخيط الذي يكون في وسط النواة والثالث أنه نقر الرجل الشيء بطرف إبهامه رواه البعلي عن ابن عباس والرابع أنه حبة النواة التي في وسطها رواه ابن بل يجيح قال الأزهري هذا في تذيب اللغة الفتيل والنقر والقطمير تضرب أمثالا للشيء التافي الحقير هذه فائدة مهمة قولوا تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتينا آل إبراهيم الكتاب وآتيناهم ملكا عظيما طيب سبب نزولها أن هذا الكتاب قالوا يزعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله تسعة نسوه فأي ملك أفضل من هذا فنزلت هذه الآية فنزلت هذه الآية رواه العوفي عن ابن عباس هذا في تفسير الطبري وابن بحاج. طيب قال وقد سبق ذكر الحسد في سوره البقرة والحاسدون هنا اليهود وفي المراد بالناس هنا أربعة أقوى أحدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم روى عطير بن عباس وبه قال اكرم ابو مجيد والضحاك والسد ومقاتل والثاني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ربيعا علي بن نبي طالب والثالث العرب قال هو قتادة والرابع النبي والصحابة ربي الله عنه صلى الله عليه وسلم عليه قال وفي الذي آتاهم الله من فضله ثلاثة أقوال أحدها إباحة الله تعالى نبي لنبيه أن ينكح ما شاء من النساء من غير عدد روي عن ابن عباس والضحاك والسدي والثاني أنه النبوة قاله ابن جريج والثالث بعتة نبي منهم على قول من قالهم العرب قوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتابة يعني التوراة والإنجيل والزبور كله كان في آل إبراهيم وهذا النبي من أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي الحكمة قولان أحدهما النبوة قاله السدي ومقاتل والثاني رقه في الدين وفي الملك العظيم خمسة أقوال أحدهما أو أحدها ملك سليمان عليه السلام روى طيب بن عباس أيضا طبري في تفسير أنه ملك سليمان والثاني ملك داود وولده سليمان في النساء كان لداود مئة امرأة ولسليمان سبعمئة امرأة وثلاثمئة سرية أو سرية سرية وسرية ورواه ابو صالح ابن عباس وبيقال سدي وسلسله النبوة قالوا مجيد والرابع التئيد بالملائكه قالوا مذكور آخرين والخامس الجمع بين الدين وسياسه الدنيا وشرع الدين قول تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجنهم سعيرا قول تعالى فمنهم من امن به فمنهم من آمن به قال هنا فمن ففي فف من تعود عليه الهاء والميم قولا فمنهم من آمن به أحدهم اليهود الذين أنذرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قول مجاهد ومقاتل وفعل هذا القول في به ثلاثة أقوال تعود على ما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قول قاله مجاهد والثاني أنها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون متعلقة بقول أم يحسدون الناس يعني بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون المراد بقوله فمنه من آمن نبي عبد الله بن سلام أصحابه والثالث أن تعود إلى النبأ عن آل إبراهيم والقول الثاني أن الهاء والميم في قوله فمنهم تعود إلى آل إبراهيم فعلى هذا في هائبي قولان أحلم أن عائد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال السدي والثاني إلى الكتاب قال المقاتل قوله تعالى ومنهم من صد عنه ومنهم من صد عنه إذن فمنه من آمن به ومنه من صد عنه يعني أعرض عنه وكفى بجهنم سعيرا أي مسعرة للكافرين صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما قوله تعالى سوف نصليهم نارا اي نشويهم في نار ويروى أن يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاتا وصلية أي مشوية وفي قوله تعالى بدناهم جرودا غيرها قولا أحدهما أنها غيرها حقيقة نعم قوله كلما نضجت جلودهم المعنى قال أن كلما احترقت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها يعني حقيقة هذا خرجه طبري عن, عن ابن عمر هذا معنى بدلناهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال ابن عمر كلما احترقت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها قال هنا وقال الحسن البصري هذا روي في شعب الإيمان البيهقي في هذه الآية تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فعادوا هذا يبدل الحقيقي عودوا فعادوا بدلناهم أسأل الله العافية والسلام عليهم قولوا تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار طبعا هو ذكر هنا قال ربنا جل وعلا كل من نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً سبحانه وتعالى عزيزاً في من عذبه حكيماً في قطع عذري هذا من معانيها يعني فمعناه أنه كل من ولج النار أنذره الله قطع عذره بالنذاره واضح هذه مهمة جداً تابعوا تفسير ابن إسحاق واحد يرفعونه هنا في تفسير ابن إسحاق العزيز الحكيم جزا الله خير واحد يروح نشيط خرجنا تفسير عزيز حكيم لمحمد بن إسحاق من تفسير ابن نبي حاتم حتى الإخوة ينتبهون أسألت الحجة إن الذين كفروا بآياتنا أكفر بالآيات سوف نصليهم سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم ها حسن البصر يقول تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة صلى الله العافية كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فعادوا كمثل عند البيق يوشع بالإيمان واضح ماذا قال ربنا تعالى إن الله كان عزيزا حكيما. حسنت. العزيز في نصراتي ما الحكيم في عذري وحجتي العباد. نعم هذا المعني. فربنا عزيز في عذابه. لأنه عزيز وعذب من شاء. جل وعلا. حكيم في قطع عذره بماذا قطع العذر؟ في وقوع العذاب يا جماعة. شعري قاعدة كنت كإنسان مسلم موحد سلفي. ما الذي يقطع العذر في وقوع العذاب؟ ما الذي يقطع العذر في وقوع العذاب؟ الرسل حسن نعم النذر والرسل نعم النذر ها النذر يعني الرسل الرسل هو من بلغ دعوتهم من النذر ما الدليل؟ من من يعطينا دليل على ذلك اليوم هذه العقيدة ننازع عليها في ناس عقائد معتزلة يقول لك الذي يقطع العذر في وقوع العذاب العقل وبعضهم يقول لك الفطرة وعندهم يقول لك الميثاق الأول هذه عقيدة معتزلة ليس عتقادة للسنة الذي يقطع العذر في الآخرة لا نتكلم في وقوع العذاب انتبه، لا نتكلم في استحقاق اسم الشرك ولا في استحقاق العذاب هذا بمجرد كونك عاقل مفطور على التوحيد أغلق عليك ميثاقه تشرك مشرك يلزمك الإثم لا عذر لك أما وقوع الأذاب تحقيقا في الدنيا بالتدمير وفي الآخرة بالسعير فهذا بالرسل ما الدليل آلى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يكون للناس على الله صح لا حجة بعد الرسل ما ما ركز وكان الله عزيزا حكيما ستاتي معنا الآية صورت النساء شفت العزيز الحكيم في مواضع قام تحجة أكما لا مركز ولا مش مركز أيضا هنا هنا جاءت معنا عزيزا حكيما الجماعة تشان يقول كابوزيد والفطرة ما الفطرة والله ما فهم فيها شيء لو فهم قول السن ولا فهم قول المعتزين ولا عرفان شيء ولا فاهم شيء في شيء فقط ينحلق قل لك أبو زيد يتوقف المشرك في الآخرة ما كانش واحد بفضل الله سبحانه وتعالى ينزل على المشرك أحكام النار كما قال السنة حنا ندين بذلك لكن أنت ما كفاهم الموضوع ده رك تخلط بين قول أهل السنة وقول غيرهم ااا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول ماذا يقولون يوم القيامة كما يفسر مقاتل يقول لم ياتنا لك رسول وكان الله عزيزا حكيمة أي حكم بإرسال الأنبياء إلى الناس كما قال مقاتل في تسيرها أكثر الموضوع ولا لا إذن عزيزا حكيمة ونجت معنا جاءت معنا في مقام إعذار ولو تأملت في اسم الله العزيز الحكيم يعني شوف مثلا لما تأخذ الأسماء الحسنة وتتدبر في القرآن عالم آخر من الفوائد والروحانيات الإيمانية والراحة النفسية ولا بذكر الله تطمئن القلوب شوف في مقام المسيح عليه السلام لما قال ربنا جل وعلا له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون قال سبحانك بعدين ماذا قال المسيح عليه السلام لما لقنه الله حجة كما قال في الأثر قال عليه الصلاة والسلام إن تعذبهم ركز معي جيدا في هذه الآية العظيمة إن تعذبهم فإنهم عبادك لا يسأل عما عم يفعل ولا يعذب إلا بحق إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم قال فإنك أنت العزيز الحكيم لأن الله لا يغفر لهم وضع يعن تذهل الآية مهم ما قال فإن وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم لأن مقام العزيز الحكيم مقام فيه انتقام بالنكال وفيه قطع للعذر وهذول معذورين عفوا هذولا غير معذورين لأن المسيح قال ما قلت لهم ا بلغتهم الحجه الا ما امرتني به ان نعبد ان الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا قائم الحجه وكنت عليهم شهيدا ما دمتم فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وان على كل شيء شهيد انت تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم ربنا لا يغفر لهم وان تغفر لهم ان هنا لجواز هنا تفيد الوقوع وعدم الوقوع ليس جزما في الوقوع كاذ ولكن هذا ما بتأدب مع الله وإن تغفر لهم ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني الذي عذبت وأقمت الحجة وقطعت العذر سبحانه وتعالى فالسحق العقاب وقوعا لذلك هنا في الآية نفسها إن الذين كفروا بآياتنا بالامس أخذنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول هذا في الآخرة نفس الأمر هنا يعني كل من عذب إلا وحجت الرسول قامت عليه في جماعه في واحد صريح مرة جاني في بث مباشرة على بعض الأخوة يذكر خرجها مباشرة أسألتوا نسوة قلت له طيب أنت تعتقد كل من دخل النار أنذر قال لي لا أمو ليس كل من دخل النار أنذر في واحد أنذر وفي واحد لم ينذر حكذا صريح العبارة ترى كثير هذه عقيدته لذلك هو تضايق من أخبار الفترة ليش يتضايق من أخبار الفترة لأن في أخبار الفترة في أفراد أفراد ليسوا أمما وهذا اللي جاء فيه بعض الناس قال في أثر صالح الذي روها ابن أبي شيبة في المصنف <تصفيق> لما قال يحاسب يوم القيامة الذين أرسل إليهم الرسل فيدخل الله الجنة من أطاع ويدخل النار من عصى ويبقى قوم شوف الاستثناء هذا الاستثناء الذين ينزعوننا فيه ويبقى قوم أنا ما اتفق معك إذن كل من دخل الجنة أجاب المرسلين وكل من دخل النار قررنا الآية بالأمس وعصى الرسول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول هذا العموم في الكفار الأمم ويبقى قوم من الولدان والذين هلكوا في الفترة ومن غلب على النار ومن غلب على عقلي النار ومن غلب على عقلي فيقول الله تبارك وتعالى لهم قد رأيتم إنما أدخلت الجنة من أطاعني ودخلت النار من عصاني وإني أمركم أن تدخلوا هذه النار فيخرج للعنق فمن دخل كانت نجاته ومن نكصه فلم يدخل كانت هلكته إذن هذا الاختبار ليقع لمن؟ لي صوم طرح لما دخل وقع وقع الناس لم ياتي مرسولهم قالوا لم ياتي مرسول فرب العالمين جل وعلا امتحنهم كما شيب داوود عليه السلام قال فمن دخلها كانت نجاته ومن لم يدخلها كانت هلكته اطفال منقصا كيف اي نعم هذا هذا هذا تفسير ابي صالح تفسير ابن عمر قال فيطيع من كان يريد ان يطيع معروف الأثر ذكرناه لكم مرارا هو تكرارا القصد ما الذي أريد أن نوصله أنك أنت إذا فهمت قاعدة مهمة جدا أنه كل من يدخل النار فقد انذر نذارة الرسل هذه الاستفامة يعني إما جاءه الرسول أو بلغته دعوته بالنذر يعني ليش يجتسر يأتيك الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم ولكن قد يأتيك نذره والنذر يبلغون ولذلك في تفسير قولي تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون في بعض التفسير أنه اصحاب عيسى. الذي أنذر أصحاب الكهف رجل من أصحاب إيسى فتحة الكهف أنذر قومهم بين النبي صلى الله عليه وسلم و... وإيسى في زمن فترة يعني زمن قطع الرسل عليه الصلاة والسلام جميعا فالقصد قد يأتيك نذير يأتيك رجل هادي داعي يعني لابد أنه إما الرسول أو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغه فهذا مناط وقوع العذاب هذا الذي قلناه نحن لأن هذا منطق القرآن لذلك ربنا قال حكيما في قطع الاعذار أعذار الاخره ما هي وقع في جنه ما هي انك رسلت ارسلت اليك الرسل وبلغتك دعوتهم اما يبقى قوم وهذا اللي جاء في الاثر انه هذول الاستثناء هذول اللي لم ياتهم رسول هذا قول امرهم الى الله هذه الكلمه التي اغاضتهم قالك فشل ابو زيد يقول امرهم من الله يريدك تحكم عليهم بالنار قلت لا تقول بالنار طيب لو حكمت عليهم بالنار ايش فايده الاختبار هو طيب لماذا يختبر اصلا قلوك يختبر ليظهر الله عدله وليظهر الله عدله لا يظهر فضله انت جاهي تحكم على الله ثم الأثر ذكرت فمن فمنهم ومنهم حسب البصر قال فمن بيني واقع وهارب بيسناد صحيح فمن بيني واقع وهارب حسب البصر يتكلم عن الوقوع لا ما هو على سابق علم الله بل لا ظهور علم الله فيهم أنه منهم من يقع ومنه من يهرب فما رح تكفر ولا بدأ ولا ضلل ولا جعل محنة للمسلمين هذا من الجهل حقيقة يفهم. لكن هو لماذا هو مستبطن اقوال المعتزله ركز معنا هو مستبطن أقوال المعتزله أن العذاب عقلي التوحيد هذا ما يقبل انك تقول لي رسول هي فكره الحجي والحازمي وعبد الله الساعد من المعاصرين طبعا وجماعه أنه عندهم الفكره انه ما دام في ميثاق سابق إذن العذاب على الميثاق وهذا الذي قواه بعض الجهلة وليذهب ورضي كل الطيب انا واحد أنا سالته لي بين قولك وقول المعتزله ما استطاع هذا قول المعجزة. قال كلا المعجزة يقولوا طيب إيش يقول المعجزة؟ المعجزة يقولوا هذا القول. يقولوا العقل كافي. في وقوع العذاب. وإنما بعد الرسل حكم تفضلي كما قال بعض الجاهل. نفس الكلمة اللي عبر بها القاضي عبد الجبار. جيكم الجد ولا الصبر أورك. نفس الكلمة. كلمات أخذت من تفسير المعجزة كالقاضي عبد الجبار. أبي مسلم الأصبhani. الحاكم الجوشمي. أبو بكر الأصم. مقالات المعجزة أخذت من كتب الاعتزال. أو من كتب الأشاعر الذين نقلوا عن المعتزلة كالرازي وجعلت على أنها أقوال أهل السنة والجمع تريد تمررها والله وأبو زيد حي ما تستطيع بإذن الله لأننا دارس هذا الباب أعرفه أكثر من بيتي الذي أضغض عليه الباب أفهمه جيدا بفضل الله وأعرف ماذا قال المعتزلة في هذا الباب ولذلك إذا رأيته شممته برائحتي قبل أن يتعرف إليه لذلك أنت مجد يقول بعض خرج يقول لك الأصم هذا لا هو مسلم ولا هو كافر طيب هو له له له مسلم ولا هو كافر يا غبي يا أحمق لو هو ليس له الوصفان من الذي رفعه لماذا يمتع؟ ليمتع من ليس له الوصفان لا هو مسلم ولا هو كافر طيب أبو هريرة لماذا يقول وقرأوا إن شئتم وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله والعذاب ليس للكافرين وهذا لم يأتي رسول السثني من الأمر إذاك يمتحن في الآخرة الآية سياق الآية التعذيب كلها في الكفار كلما ألقي فيها فوج إلى, إلى آخر إلى آخر إلى آخر كلام كله في الكفار كيف يكون هذا له مسلم له كافر من الذي سبقكم من رفع الوصفين واحد يعيش له مسلم له كافر هذا لا يقول بي أحد فما من الدنيا أحد إلا مسلم أو كافر والمسلم إما مسلم ظهر وباطن منافق في المسلمين تفصيل بين الصيفين أما له مسلم ولاه كافر برفع الأوصاف هذا يقضي حتى برفع التكريف يعني من قال لك أنت هذا ليس مسلم ولا كافر وفق هو وقع للجنس ولا الأفراد يعني الأصم العاقل هذا اللي هو له مسلم ولا كافر جنس الأصمين العقلاء لهم كفار لاهم مسلمين ولا أفراد لأنك إذا قلت الجنس هنا سيطح في, في, في ضلاله عظيمة لأننا نعتقد أن الأصل في الأصم العاقل أنه غير معذور لا في الدنيا ولا في الآخر هذا الأصل سواء كان من أمة اليهود من أمة النصارى من امه عباد القبور من أمة الجهميه من أمة الزنادقه سبابه الله العلمانيه أي من لا ينتمي إليها غير معذور لا في الدنيا ولا في الاخره هذا ليس بالمعلوميه انا لا معذور اصم العاقل لا في الدنيا ولا في الاخره انه محل التعليم وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من ابواب الصدقة أن تسمع على الاصم وابن السني لما تكلم على في رياضه المتعلمين ذكر أن الاصم يعلم ولو لم يكن محل للتعليم لما ذكر في المتعلمين فإن المرأة لا يولد عالما كما قال ابن مسعود إنما العلم بالتعلم وهذا واقع تحت يدي الأصاب هي نعم لكن الجهل يسأل أن يكون جاهل الله مستعان لا يفقه ما يقول ولا ما يقال له حتى ما سوع لذلك لا يستطيع أن يأتي واحد دخل النار لم ينظر نظرة رسول لكن هم حكموا بحكم لم يسبقوا إليه قالك يمتعن ويروح للنار كانش واحد يمتعن وينجو كلهم في النار هذا لا حد قاله الحسن بصري كلهم بينواقع هذا رسول إذا تأتي بآثار كأبي قلاب ومسلم بن يسار قل يدخل النار في آثار أخرى قلت في من ينجو والمسلم يجمع بين البابين هذه الآثار تحمل على من لم يجب وهذه تحمل على من أجاب في علم الله السابق يعني الآثار اللي فيها هذا فيها هذا لكن تبعيض هذا مشكلة كبيرة يعني. طيب نكتفي بهذا القدر سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده إنه الرحمن الرحيم